او ولی يا نور الروح لي والنار بها All right. <laughs> Thank <laughs> you. كَنُوا دُونَهُ عَلَى أَنفُسِكَ شَيْئًا وَإِن أفلا يعلم إذا أعشر ما في القمور وحصوه ما في الصدور إن